فهم يعادونهم لأنهم عبدوهم مع الله جل وعلا ولا شك أن من عبد مع الله وهو راض فإنه طاقوت من الطواغيت أما إذا عبد مع الله وهو لم يرضى بهذه العبادة فهي لا تضره كعيسى بن عليه وعلي نبيه صلى الله والسلام وكعزير وغيرهم من الصالب ومن عبد علي ومن عبد الحسن أو من عبد الحسين كل هؤلاء يعاديهم يعادونهم هؤلاء ولا يرضون بعبادتهم وهم سالمون من شرهم لأنهم ما رضوا بهذه العبادة وإنما الذي يعذب بهذا من أمر بعبادة نفسه أو رضي بذلك نعم وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يقول تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه الجواب هو الله جل وعلا وحده ولا يجيب غيره غيره ما يستطيع أن يجيب لكن قد تحصل الإجابة من الله جل وعلا وقت دعاء الغير فيتوهم هذا الغافل المسكين الجاهل الضال أن سيده هو الذي استجاب له وسيده ما يدري عن شيء يظن أن إلهه الذي عبده مع الله هو الذي استجاب له من يجيب المضطر يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سوى الله جل وعلا هو الله وحده لا شريك له فالمرء إذا توجه يتوجه إلى الله جل وعلا والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإذا دعا المضطر ربه جل وعلا استجاب له وإذا دعا غيره حرم الإجابة والعياذ بالله <تصفيق> وهو الذي يكشف السوء إذا شاء جل وعلا نعم وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وروى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين المنافقون وجدوا في المدينة ولم يكن في زمن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة منافق لأن الصولة والجولة للكفار فلا داعي إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعلن الكفر ولا يبالي في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المدينة منافق كان في كافر ومسلم، ثم لما نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في موقعة بدر وظهر أمرهم وعيدهم الله جل وعلا خاف الكفار الذين في المدينة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا النفاق يظهر الإسلام يعمل بشعائر الإسلام الظاهرة وهو في الباطن والحقيقة كافر غير مصدق يستهزئ كما قص الله جل وعلا عنهم وعن أخلاقهم وصفاتهم في كثير من سور القرآن وفي صدر سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآيات 12 آية في صفات المنافقين وأربع آيات في صفات المؤمنين وآيتان في صفات الكفار لأن المنافقين أشد ضررا من الكفار على المسلمين الكافر يحذره المسلم، المنافق يظهر للمسلم أنه أخوه وأنه صاحبه ويغشه ويخادعه ليضره وهو يتظاهر بالودة والمحبة، فضحهم الله جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن. وكثر النفاق في المدينة بعد موقعة بدر فصار ضرر على المسلمين يؤذونهم ما يستطيعون أن يؤذوهم بأيديهم لأنه لو حصل أذى باليد أخذ منهم القصاص يقتص منهم لكن يؤذونهم بكلام والهمز واللمز والإشارة ونحو ذلك شيء ما يثبت وربما لو أراد المسلم إثباته ما فكان هذا المنافق وجاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن عبي بن سلول رأس المنافقين وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي من خيار المسلمين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالولد صالح تقي والأب فاجر شقي والعياذ بالله مات على النفاق فهو يؤذي المسلمين لا بيده وإنما بكلام يقوله ونحو ذلك ولا يمسك عليه شيء ربما مثل ما حاكوا عن ما قالوه في الإفك نحو أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة اتهموها بما برأها الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات نسبوا إليها ما هو بعيد عن أقل المسلمين إيمانا وإسلاما فكيف يحصل من أم المؤمنين فكيف يحصل من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني أشبه ما يكون بالمستحيل وكما قرر بعض الصحابة بينه وبين زوجته قالت هل سمعت ما قيل؟ قال سمعت هل تصدقين؟ قالت لا ما أصدق قال وأنا والله لا أصدق انظري أنتي لو اتهمت بهذا هل ممكن يقع منكذا؟ قالت لا قال عائشة رضي الله عنها أفضل منك وأنا ما أتصور أنه يقع مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ما يمكن أن يقع هذا الشيء في فراشه ظن المؤمنون والمؤمنات بعنفسهم خير وقالوا هذا إفكم مبين هذا كلب والمنافقون يريجون له لما جاءت البراءة من الله جل وعلا من السماء ما صار فيه ولزم إقامة الحد على من رماها فأقيم على بعضهم الحد الذي ظهر منه الكلام وهذا المنافق قد يؤذي المؤمنين بالإشارة بالغمز باللمس بالعرض باليد ونحو ذلك شيء ما, ما يستطيع المؤمن أن يقيم عليه البينة إلا أن أذاه كثير فقال بعضهم بعض الصحابة لبعض قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث من هذا بالله بفيه من هذا المنافق هذا آذى والرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم لأن له الأمر والنهي ولكنه عليه الصلاة والسلام سد الذرائع الموصل إلى الشرك وأقفل كل باب يوصل إلى الشرك قال لا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال بعض العلماء هذا يحتمل أمرين إنه لا يطلب الغوث مني الأمر الثاني يقول إن مثل هذا ما يثبت عليه شيء أستطيع أن عاقبه به لأن ظاهره الإسلام وهو عليه الصلاة والسلام معمور بأن يعامل الناس على حسب الظاهر إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه فقال ما أستطيع أن أعمل شيئا نحوه لأنه ما تبين لي أنه يستحق شيئا من العقوبة وإنما الدعاء إلى الله جل وعلا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وهو عليه الصلاة والسلام سد كل باب يوصل إلى الشرك ليعلم أمته وحينما قال له أحد الصحابة رضي الله عنهم ما شاء الله وشئت قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله والمرء إذا أقفل بابا أمام شاعر أو طالب أو نحوه لابد يفتح له باب مناسب للولوجة ما يقفل الباب أمامه فقط ما يقول إنه لا يستغاث به ما قال هكذا عليه الصلاة والسلام وإنما قال لا تستغيث بي و واستغيثوا بالله وأحل الله البيع وحرم الربا الربا حرام طيب ماذا نعمل بأموالنا قال وأحل الله البيع حرم الله الخمر وأحل المشروبات الطيبة الحلال حرم الله الزنا وأحل الله النكاح حرم الله الربا وأحل البيع وهكذا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فالمرء إذا أراد الغوث أن يتوجه إلى من بيده ذلك ومن هو قادر وحتى فيما تطلب من المخلوق أن يعينك عليه تطلب من الله جل وعلا أن يهيئ ذلك ويسره لأن المخلوق قد يكون سبب وقد لا يكون كذلك قد يكون سبب يغيثك بأمر الله جل وعلا وإرادته وقد لا يقوم لك بشيء فليحذر المسلم الوقوع فيما يخدش التوحيد ويجرحه ويضعفه ويتحاشى كل اسلوب قد يؤثر عليه في عقيدته من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ليحذر الحلف بغير الله ليحذر الاستقاثة بغير الله ليحذر الخشية من غير الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إذا نعست أثناء الدرس وأنا جالس فهل يجب علي أن نتوضأ لصلاة المغرب النعاس يتفاوت في حد ذاته كما تتفاوت حال الناعس نفسه الناعس قد يكون مستلقي قد يكون متكي على عمود او جدار وقد يكون متربع والناعس نفسه قد يكون مثلا بهذا النعاس يسمع ما يقول ما ما يقال حوله وقد لا يسمع ما يقال حوله فاذا كان هذا الناعس ينعس وهو يسمع ما يقال حوله ويدركه لو أخطع شخص ممن يتكلم مثلا رد عليه هذا مهم مستغرق ولا ينقض الوضوء قد يكون الناعس مستلقي هذا ينقض الوضوء ينقل قد يكون متك على جدار أو على عمود ينقض الوضوء ينقل قد يكون متربع هذا ما ينقض الوضوء إذا لم يفقد السمع مطلقا يعني ما يدري ما حوله كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ثم يقومون ويصلون فدل على أن النعاس الخفيف وإن خفق فيه الرأس فإنه لا ينقض الوضوء يقول ما الحكم في من يشتم بعض العلماء لزلة من الزلات ما يجوز لك أخي ذلك ما يجوز لك أن تشتم ولا أن تسب ما كلفت بتقييم الناس والواجب على المسلم لو سمع زلة من مسلم عالم او غير عالم ان يدعو له بالهداية فيقول اللهم اهدي ظال للمسلمين اللهم رده الى الصواب كلمة هذه تقول خطأ مثلا اللهم اهده اللهم رده الى الصواب فما يجود لك اخي ان تشتم او تلعن لانه قد لا يستحق هذا فترجع اللعنة عليك لأن اللعنة إذا أطلقها المر صعدت فإن كان الملعون أهلا لها حلت به وإلا رجعت إلى صاحبها والإنسان ما كلف أنه يقيم هذا ويقيم هذا ويعطي هذا درجات وهذا درجات وفي عافية لو كلف بالحكم ينبغي له أن يحاول ألا يحكم حكما قاطعا إلا إذا تبين له الصواب فكيف أنه لم يكلف بهذا وإنما أقحم نفسه إذا سببته اللوم عليك والضرر عليك أنت فما ينبغي هذا أن تهدي إلي حسناتك، أن تتظاهر كأنك ما تحبه وأنت في الحقيقة أعطيته حزناتك وإنما الأولى إذا سمعت من شخص ما ضلاله أو خطأ تقول اللهم اهده يقول الملك ولك بمثل فيستجاب للملك فيك يقول السائل ما حكم قراءة القرآن للحائض قراءة القرآن للحائض أولا الحائض والجنب والنفساء لا يمسون المصحف لأن عليهم حدث أكبر ثم هل للحائض والنفس أن تقرأ القرآن؟ بعض العلماء يقول لا تقرأ القرآن لأنها على حدث أكبر آخرون يقولون لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان أو كانت محتاجة إلى هذا كأن تمتحن بالقرآن فتتخذ حاجز أو قفازين أو نحو ذلك دون يديها ولا تمسك المصحب بيديها مباشرة وتقرأ لأنها محتاجة لهذا أو قد تنسى حفظها خاصة في أيام النفاس تطول فتنسى حفظها وجنابتها هذه وحدثها الأكبر ليس بيدها رفعه بخلاف الجنب فهو يستطيع أن يرفع جنابته بالاغتسال أو التيمم إذا لم يكن عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فلذا قالوا للنفس والحائض قراءة القرآن عند الحاجة لكن لا تمس المصحاف امرأة ترى علامة الحيض من الصفرة والكدرة في أول أيام الدورة الشهرية ثم لا ينزل سوى إفرازات بيضاء لمدة ثمانية أيام ثم يأتي دم الدورة لمدة ثلاثة أيام فما الحكم في الأيام الثمانية بالنسبة للصلاة والصيام ولمس المصحف الصفرة والقدرة المتصلة بالطهر طهارة يعني هي حدث أصغر ناقض للوضو كل ما يخرج من السبيلين ناقذ للوضوء. لكن ما تعتبر حيض وإذا اتصلت بالحيض فهي حيض تقول أم عاطية رضي الله عنها ما كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فالصفرة والكدرة المتصلة بالطهر طهر وهو حدث وناقض للوضوء لكن ما يعتبر حيض وإذا اتصلت بالحيض فهي حيض والإفرازات كذلك ناقضة للوضوء ولا تمنع من الصلاة والصيام ما لم تكن حيضا دم متصل بالحيض يقول السائل ما حكم من بنى بيتا من القروء من قرض مصرفي له فوائد عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط من والعزم على ألا يعود ويتخلص من الربا ما يستمر معهم والله جل وعلا يتوب على من تبت فلا يقال له تخلص من البيت أو ترك البيت أو يحرم عليك الجلوس فيه أو يحرم عليك الصلاة فيه ما دام أنه بناه حال جهل منه أو علم لكنه عاص فإذا تاب تاب الله عليه يقول السائل ما حكم لبس الطاقية على الرأس ويكون اللون أحمر ولا يوجد فيه ألوان أخرى لا حرج في هذا إذا غطى رأسه بأي شيء من الأشياء ما لم يكن فيه مشابهة للكفار أو مشابهة للنساء وتغطية الرأس ليست بلازمة إلا إذا كان في مكان ينتقد على من يكشف رأسه فيكون من باب المرؤة والظهور بالمظهر الحسن ان يغطي رأسه يقول السائل ما حكم من دخل في صلاة النافلة ثم قطعها وانتقل الى صلاة الجنازة إذا دخل في صلاة نافلة له قطعها سواء كان لسبب أو لغير سبب إلا أن الأفضل الإتمام لقوله تعالى ولا تبطل أعمالكم واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا دخل المرء في صلاة جنازة في صلاة نافلة ثم حضرت الجنازة هل يتم النافلة ويترك الجنازة أم يقطع النافلة ويصلي على الجنازة؟ بعضهم يرى أنه يقطع النافلة ويصلي على الجنازة. يقول لي أن الجنازة تفوت والنافلة بالإمكان بعد الصلاة على الجنازة يأتي بالنافلة. آخرون قالوا لا الأول له أن يستمر في عبادته وفي النافلة التي هو فيها. أخذن بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم دام دخل في عمل صالح فيستمر فيه قولان للعلماء رحمهم الله وإذا أمكن أن يتم النافلة خفيفة ويلحق بصلاة الجنازة فحسن وكذا مثل هذا لو دخل في صلاة فريضة وهو منفرد ثم حضر الجماعة فالأولى له أن يصلي مع الجماعة فيقلب فريضته هذه نافلة ثم إن شاء قطعها وإن شاء تمها خفيفة ولحق بالجماعة الذين حوله وصلى معهم يقول السائل ما حكو من وجد نقودا في المسجد الحرام لقطت الحرم كله ما تملك لا تحل لقطته إلا لمنشد يعني تأخذ اللقطة لأجل تبحث عن صاحبها ولا ينبغي لك أن تأخذها لأنك إذا أخذتها لن تؤدي الواجب عليك في التعريف ولا تحل لك فدع في مكانها لعل صاحبها يعود إليها فيجدها لو تواطع الناس على هذا لكان أولى أن لا يأخذها ويدعها في مكانها حتى يأتي صاحبها فإن أخذها ورفعها فالأولى به أن يعطيها لمن يحفظ الأشياء الضائعة لعل صاحبها يأتي ويسأل عنها فيجدها يقول السائل اذا دخلت المسجد وصليت ركعتين ثم بعد نصف ساعة او اكثر قمت للطواف فهل هذا جائز نعم اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وان طفت عند الدخول فحسن واذا لم تطف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ثم بعد الجلوس بدالك ان تقوم للطواف ذلك لأن القيام للطواف لا يحل ويسأق خلال الوقت كله ما لم يكن تقام فريضة فإذا وقمة الفريضة فما يحل لك أن تشتغل بالطواف وتترك الفريضة وأما بغير هذا الوقت فلك أن تطوف في أي وقت سواء كان وقت نهي أو لم يكن وقت نهي. يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصل المنفرد في الحرم المرور بين يدي المصل في سائر البقاع محرم ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار ما عليهم لكان عن يقف أربعين خير له من أن يمر فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصل في سائر البقاع بما في ذلك المسجد النبوي أما المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء رحمهم الله أجاز المرور قال لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن عبد الله بن الزبير كذلك ولأجل كثرة الناس والزحام وتعذر المرور أحياناً على المرء إذا لم يمر بين يدي مصلي يتعذر عليه ذلك فأبيح له أن يمر والمسألة فيها خلاف